قدري كمالك يا, يا, يا الهي ما عبدناك على قدر جلالك يا الهي. يا, الهي, يا الهي ما حمدناك على نوالك يا الهي كالناه الطوار تنقذ الملهو فيدعوك على نار الجوار تستر العاصي وقد اوغل في ليل الهوى تستر العاصي وقد اوغل في ليل الهوى ضاربا في الليل لم تهدأ قطاه في طريق ليس يادر منتآه الذي أرسلته فينا رسولا جل قدرا في البرايا وسماء ضاءت الأرض به عرضا وطولا والسماوات بين ربي ثبتنا على شرات ديني ربي وجهنا الى نور يقيني ربي ثبتنا على ديني ربي وجهنا إلى نور يقيني يا لقد أرسلته للناس بالحق بشيرا كن لأهل الحق يا ربي وليا ونصيرا واردد الشر على أهله شرا مستطيرا اخير واخذ لله هم اعداد السلام واكشف لله